قال الإمام مالك رحمه الله باب وقوط الصلاة قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أثار وعن جسري بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدكون وعن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر <تصفيق> من تلاقيها في وجوده عرفنا من يعرف مجاهة الحبيب السائل أو السائل قبل حديث عائشة أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح فلم يوجد وسلم الصبحة اليوم الأول إلى فجر جاء اليوم أو أول يوم. وصل الصبح في اليوم الثاني عند الاسباب ثم قال اين السائل فقالها انذاك فقال ما بين عليه ورد ثم جاء بهذا الحديث حديث ابي هريره من ادرك من الصبح ركعه فقد ادرك الصبح وفي اخر حديث عمر فالصلاة والذنب باقيا طول محكم بالعوده الى هذه النصوص نجد الثقه في ونجد الثقه في هذا الايراد والتركيب فاول ما جاءنا بان توقيت الصلوات توقيت وذلك عن نزول جبريل يصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي رسول الله وقد بين ابن عبد رحمه الله ان الرسول يحتمي بجبريل والصحابه يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم اذن الجزء الاربع فيهما الاباء النرحب الاول ان التوحيد توحيدي وليس بجهاد من احد النرحب الثاني تاخير عمر بن عبد العزيز في الصلاة وقد بين ابن عبد الله رحمه الله ان ذلك كان في صلاه العصر كما وقع من المدينه في العراق وتاخير عمر كان بالمدينه ولصلاه العصر حينما كان اميرا عليها أما كون الاوقات توقيفي فهذا يشير اليه ايضا قوله تعالى اقم الصلاه في الشمس الى غسق الليل وقران الفجر بعد هذا ياتي سؤال جانبي يقولون الإبادات كلها تلقيقية وهل لها علة؟ أو أنها تعبدية؟ هل يقاس عليها؟ هل يأرك علتها؟ الزمور على أنها تعبدية والتعبدية لا فيه، فيها ولكن العلماء بحثوا هذه بالعبادات التوجيه أما عن توقيت الصلاة بالبدة فيرى بعض العلماء بأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة أهم أكاد الرجل وجعلها مرتبطة بدلالة قدرته سبحانه وتعالى وللايه الكونيه المتكررة والمتكرره معها الصلوات فيرى العلماء او علماء التربيه الاسلاميه او علماء تعليل الأحكام وبيان في التشريد قال إنها من الشمس في شروطها في ارتفاعها وفي قروبها آية من ايات الله وهي آية كونية تدل على كترة الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل لستك منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر الله وآية لهم أي والشمس ذلك تقدير العزيز العليم للشمس ينبغي لهيا أنهج ولا الليل سابق النهار وفردهم في بلد يسر فأرى هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الإنسان بسطرته إذا كان في ثلاث من الأرض وفي صحراء والليل سهاج بظلامه فإذا بالتجر ينفجر وإذا بالليل والظلام ينقشر وإذا بالطياء للخشف من الذي أذهب الليل وجاء النار لو لم يكن جاءته رسالة سيتساءل سيتطلع إذن لهذا النور ولهذا التغيير من مغير وهنا حينما يسبح بفكره ويتامل بنظره في انشقاط الفكر أو انتجاره من ظلمة الليل ومجيء النهار وذهاب الليل وكذلك عند الغروب حينما الشَّمْسُ الشمس للمغير ويذهب النهار ويأتي الليل لا بد أن يتساءل أيضا وحينما يكون في الإسراء وفي الفجر والصباح سيكون في صبحات مع آيات الكون يتطلع الى مدبر هذا العالم واخيرا سيصل الى ان له حينما يكون في هذه الافكار وفي هذه السبحات فاذا بصوت المؤذن يقول له الله اكبر ظهر فيلتقي عنده وفي حبسه وفي قلبه واحساسه آية شاهدها بعينه وشغلت عليه فكرة ونداء عشبه يصغي إليه بسمعه وينطق له الله اربع أكبر أكبر مرات ثم ياتي بالشهادتين ويناديه حي على الصلاة حي على البلد واذا فان بعض المسيحيين في هذه الاونه حينما اعلن اسلاما قيل له ما الدافع لك على ذلك قال كنت اجلس صباحا استنشق الهواء مبكرا فاذا بي اتامل شروق الشمس واذا بي ارى الالف مبكر واذا بي ارى التجار الفجر من ظلمه الليل واذا بمؤذن المسلمين يقول الله اكبر وجلست أيضا عند غروب الشمس أتأمل رغيبها وأتأمل في نزولها وحركتها من المشرق إلى المغرب وهذه الآية الكولية وهذا النظام البديع وأنا في سرحة تفكيري فما قدر إلا نداء المؤذن الله أكبر الله اكبر فالتقى عندي بكي المؤمن وعظمه آية الله وقدرته فعلمت أن ذلك دينا حقا هذا جانب الجانب الثاني وهو كيف لعمر بن عبد العزيز أن يؤخر صلاة العصر حتى يدخل عليه عروة ويستنكر منه ذلك وعمر بن عبد العزيز معدود في الخلفاء الراشدين والاجابه عن ذلك كما قال ابن عبد الله رحمه الله وكما قال ابن مسعود وغيره لقد كان تاخير الصلوات من زك دم امير وهذه قضيه جاذبيه لكن يهمنا ان التاخير كان مردودا وكيف صادق عليه أولا فخالك عمر بن عبد العزيز أما شخصية عمر ولقد كان يؤخر كما تؤخر بن اميه ولكن بعد أن كلمه نوعه وبعد أن آلت الخلافة إليه غير من الوضع ورجع إلى أن كان عليه سلف الامه وما كان عليه الامر في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وقد بويع في الخلافه بعد الجمعه فاستغرب الناس صنيعه للعصر من ذلك اليوم وكما يقول ابن عبد البر لقد اتخذ عمر اله تقيس وقت كان ينظر فيها دائما ولقد جاء عنه انه كان يصلي الظهر الساعه الثامنه من النهار والعصر الساعه العاشره وأعتقد اننا فيها هذه الاونه أو اليوم بالذات متى صلى العصر العاشره وخمسة ظهر اي كما نصلي وقت ال أما الثامنه نحن نصلي بعد السابعه ولعله كان للابراج كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ابعده السلام اذن وهو ابن عبد العزيز كان في اول الامر تبعني لملوك او امراء بني اميه لما الت اليه الخلاف وآل إليه الأمر رجع الى ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولما كان يوافق قبل ذلك؟ نقولها للجميع ونقص بها طلبة العلم الخاص والغيوهين على تغيير المنكر ليعلموا ان عمر مع علمه وفكمه ونزاهته كان اميرا وكان يؤثر لما في ذلك من مساياة لوضع سابق مردود وخشية التأيير أن يأتي بفتنه ولقد أدى بأمراء بني اميه أنهم كانوا يؤخرون الصلاة وخاصة يوم الجمعة يؤخرونها إلى قريب العصر وقد كان يدخل وقت العصر وهم لم ينصرفوا من المسجد من الجمعة. ولقد كان السهل الذين حضروا ذلك لا أحدهم إلى المسجد الجمعة. وقد صلى الظهر في بيته في أول الوقت فإذا جاء إلى المسجد وحدثهم الإمام للخطبه وأطال فيها حتى دخل وقت العصر. يسلل عصر جالسا إماما حفباً على أول الوقت ومنعا من الخلاف وإثارة الفتنة وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبي ذر كيف لك يا أبا ذر أو ستبلغوا النبي قمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ثم بين ماذا أفعل إن أنا أدركت ذلك يقوله صلى الله عليه وسلم صل سلاة لأول وقتها فاذا أدت معهم فصل معهم ولا تقول إني صلمت وجاء عن عمر بن عبد العزيز وعن عبد الله بن عمر وغيرهم اجعلوا الأولى سريدة لكم وثانية نافلة معهم وقد جاء الحديث أفل نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وجاء الأمر بسمع والطاعة وإن قُحِد ماله وإن قُرب ظهره ما لم تروا كفرا براحا لهم عليه من الله مرآة أيها الإخوة إن هذه القضية من أهم ما يدرسها طالب العلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لألا يتسرع بكل منفر رآه بل يول ما وراء ذلك مما يترتب عليهم من الفتن ولقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لان ابن الزبير جاءه في منا في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين لما رأى عثمان أنه من أهل مكة لأنه تزوج بها فكان يتم الصلاة في ميناء مع أنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكلهم كانوا يصلون الصلاة في ميناء القصرة وجاء ابن الزبيت وإذا كان مسؤول فقال ألا ترى ما فعل الرجل؟ قال يا ابن أبي صل معه وإن صليت وحدك فاتبع ان الخلاف شر كله فكان ابن سبيل ان صلى مع جماعته في منزله قصر الصلاه وان صلى مع عثمان في المسجد تتم معه متابعه له وهكذا أيها الاخوه في هاتين المسالتين الحديث الاول تاخير عمر بن عبد العزيز لصلاه العصر وقد نظهر عليها وكذلك عدم مخالفته بل ومتابعته لمن كان قبل ادطاء الفتنه ولعدم اغافة الدماء بين المسلمين وما ذال في الامر مدى اجراء كانوا سنصلون لانفسهم في اول وقت واذا جاءوا الى المسر صلوا مع الامام مخافة الفتنة بين المسلمين الحديث الاول انما فيه بيان ان الاوقات توقيفيه وليست اجتهاديه لاحد جاء بعد ذلك بحديث عائشه وصلاته صلى الله عليه وسلم العصر والشمس الفقر من حجرته فيه. فيه اول تفصيل لوقت صلاه من الصلوات الخمس وهي صلته جاء بعد ذلك بايه بحديث الاعراب المسائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوات الصبح على ما في موضع قلنا وهناك بعض الروايات عن اوقات الصلوات الخمس وهي موجوده وصحيحه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت ثم في اليوم الثاني في عند الاسفار وقال الاسفار ما بين هذين وقت هنا يكون اول تحديد لوقت الصبح وبيان فيها اما الاول فهو عند طلوع الفجر اول الوقت يمتد الى الاسفار ومن هنا يرى مالك رحمه الله ان الصبح من طلوع الفجر الى الاسباب وهي رواية عنه ولا يصح تاخيرها عن الاسباب لأن جبريل لم يتاخر الى خوف طلوع الشمس والروايه الثانيه ان هذا هو وقت الاختيار وفي وقت الصبح يأتي مالك بعد هذا يبين لنا ماذا داوم عليه صلى الله عليه وسلم يأتي بحديث عائشة أن النسوة قلن يسلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسل الصبح أنصيف النساء متنفعات بمرضهم ما يعرفنا من الغلس بعدما بين لنا تلافي وقت لا يظن ضال انه على الخيار دائما على التساوي لا جاء بحديث عائشه ان كان وان هنا بالتأكيد. وكان للدوام والاستمرار اي يقول المال لئن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت للصبح. فلقد كان من شأنه وجعبه الاستمرار على الصلاة بغلسه. بدليل ان النسوة لا يصلين معا. ينصفن متلفعات لا يعرفن من الغلس. وفي هذا الحديث بيان من عائش. رضي الله تعالى عنها. أن دواماً من رسول الله. او ان الرسول كان يداوم على صلاة الصبح في اول وقتها بغلس. كما اخذ القدماء من اداب مجيء النسوة. قلنا ان صرفنا حال سلام الامام. كان يصلي فينصرف. اي عقب صلاته صلى الله عليه وسلم مباشرة. اما لعدم مزاحمتهن الرجال عند الخروج ولقد جاء في هذا الاثر. مما يدل على ان على الرجال ان يتمهل حتى يصلي النساء فخصك النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء كما قال عبد الله بن عمر منذ ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو خصصتم لهن بابا لكان أول. قال فقص لهن هذا الباب. عباب النساء المعروف الان قال منذ ذلك اليوم ماذا دخلت منه ورا فرشت. فمن آداب مجيء المرأة الى الصلاة. او الى المسجد. انتم هذا حال سلامها حال صلاتها ثم لذلك عدم المزاحمة عند الباب. او حرصا منهن ان لا يعرفن ان جلسن حتى يأتي الاستاذ. او مبادرة منهن لاداء حق الازواج او الاولاد او ما يتطلبه عمل البيت. لا ان تتخذ المسجد دريئة او اتعادا عن اداء واجبها في بيته. يهمنا من هذا تحديد وقت صلاه الصبح وجاءنا مالك رحمه الله بهذا هذا الحديث بسؤال الاعراب وبحديث عائشه رضي الله تعالى عنه وحديث عائشه بين لنا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند ابن عبد البر لاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسفر بصلاة الصبح للزائل عاد لصلاة الصبح للتغليس ولم يزفر بها حتى خدر. هكذا ينصر. ثم بعد ذلك يأتي مالك ايضا فيما يتعلق بالصبح من ادرك من الصبح ركعة فقد ادرك الصبح. ويأتي بعد هذا لحديث عمر بما كتب الى العمال. وصل الصبح والنجوم بادية المشتبكة. من مجموع هذه النصوص فيما يتعلق بتحديد صلاة الصبح فقط. لانها التي فيها التحديد الان. كم اثر جاء فيها الى الان? حديث عائشه امر نصر. حديث السائل وبينه إهدار طيب وحديث رمر وحديث أبي هريرة من أدرك رفع وآتر عمر ظلم الصبح ليه وله هذه أربعة أحاديث وكل واحد منها له دلالته الخاص من مجموع هذه الأحاديث متى يكون وقت صلاة الصبح أو متى تؤدى ما جواب? أهو الله. أهو الله. لا. لا انت تقول النصو صلى الله عليه وسلم صلى مرتين. فجعل اول الوقت طلوع الفجر وجعل اخره ايش? لا الإستام. ولا حديث ابي هريره وجعل الاضراك برسر. اذا من اول الفجر الى الاستاهك هذا وقت طويل. وإدراك رفع هذا وقت إيش. درورة. ومعنى درورة عند العلماء. إذا فهرت الحائد قبل أن تترع الشمس خلطا. عليها أن تصلي الصد ولن ترع الوكس. عليها أن تصلي الصد. ولو فهرت بعده ولو اتسلت بعد إيش. روح الشمس. إذا بلغ الصبيل. إذا استمر كاهل. إذا إذا وكان قبل طلوع الشمس بإيش؟ بقدر رضعه نقول وجبت علينا الصوت لأنه أدرك من وقتها ما تدرك به تلك الريضة بقي السؤال أيهما أفضل؟ صلاتها في أول الوقت في تغليص أو التأخير بها قصدا إلى الإسفار؟ أو أول بطء. وبهذا أخذ الأئمة الثلاث مالك، الشابعي، وأحمد. وأن صلاه الصمت أول بطءها أفضل سواء كان منفردا أو جماعه في المساء. وذهب الإمام أبو حنيف أو كما يقول أهل الكوكة إلى أن تاخيرها والإسفار بها أفضل من التبتيل بها وايقائها في أول ورد بالإسفار وهنا وقع الخلاف وهذا لسه وهذا أول غلاف نفسه فيه قاسم خلاف نفسه جناس الأفضل لكل الوقت الوقت تبقوا عليه إلا أن الخلاف أبا حنيم في جزئية حديث أبي إمامه هذا إمامة الثلاثة يرون أن من أدرك رقعة فصلت أن تقصر الشمس أتم الثانية بعد الضوء يقول ماذا الإمام أبو رحمه الله يقول من طلعت عليه الشمس وهو يصلي فتدفت وكان خلفيات الله صححه واحده الخلاف الاول بس أكثر بس أكثر بس سلطة. في الوشم الافضل في صلاه الصبح والثاني الصححح في صلاتها عند بروح الصبح يرون ان الافضل في صلاه الصبح في اول وقتها وابو حنيفه التاخير بها الى